قلب مشتاق إلى رؤياك قم شط المزاق لفضيله الدكتور القلب مشتاق إلى رؤياك شط مزار وما عرفت سواك القلب مشتاق إلى رؤياك شط مزار وما I you. عاصفت به لجج الأسى ورمته في الأشرار ما حيرة الإنسان إن عاصفت به لجج الأسى ورمته في الأشرار ورامن في الاشراق القلب مستخ إلى لا في شط المزا Oh. قلب مشتاق إلى رقياك شط المزار وما عرفت سواك I'm